Book two. Tysعun. Tysعun. Imperatiivi kaksi. amr etnein. Aja partasi. أحلق ذقنك بيسادو اغتسل اغتسل كامبا هيوكسي شعرك مشط شعرك اتصل اتصلوا اتصل اتصل اتصل Aloita, aloittakaa. Ibda, uh. ibdau. Ibda, u uh. Lopeta, lopettakaa. Tawakaf, Tوقf, tawakafu. Tawakaf, Tوقf, Anna olla, antakaa olla. Utruk <tukhava> أترك هذا. أترك هذا. أترك هذا. قل هذا. قولوا هذا. قل هذا. قولوا هذا. اشتري هذا. اشتروا هذا. اشتري هذا. اشتروا هذا ألا لا تكن أبدا غير صادق لا تكن أبدا غير صادق ألا لا تكن أبدا وقحا لا تكن أبدا وقحا ألا لا تكن أبداً غير مهذب. لا تكون غير مهذب. كن دائماً صادقاً. كن دائماً صادقاً. كن دائماً لطيفاً. كن دائماً لطيفاً. كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا باسكاا hyvin كطين عد سالما لبيتك بتكاا huolta itse stanne انتبه لنفسك دير بالك على حالك تلقاا كوhta تاس käymään Zurna, uhra fi Zurna marra uhra fi akrabjuakt. Zurna marra uhra fi akrabjuakt. Webbisivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjohimme.